فقد قال بعض العلماء إن لكل أحد من بني آدم باب في السماء ينزل منه رزقه ويصعد من منه عمله ينزل منه رزقه ويصعد منه عمله فإذا مات ابن آدم أقفل هذا الباب لأنه بالموت انقطع الرزق وبالموت وفى العمل فلا يصعد عمل ولا ينزل رزق فإن كان العبد عبدا صالحا بكى هذا الباب عليه لفقده للعمل الصالح الذي يعبر من خلاله قالوا والعلم عند الله هذا معنى قول الله جل وعلا فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين